يا صاحبي بالله فتع عيونه اصحى قبل شمس الحقيقة تصحيك يا صاحبي بالله فتع عيونه اصحى قبل شمس الحقيقة تصحيك رجع حساباتك للحظة السكون هذا فدان نصيحه ربي عافي